اللي حبتني برغم أسوتي عني عصدي يا إلهي حبك عجيب يا يسول شلتني اخترت نم يا الهي حبك انا بسكت قلبي ده انت الهي وبقدم حبي بالكل ما يسوى لحظه قدامك يرخص الغالي قدام جلالك يا يسوع انا بسكت عنك بقدم شوقي وحبي لشخصك في محضرك في حلالي سجودي ده حبك لي يا حلالي سجودي لحبك لي سر وجودي يا صور بقدم شوقي شوقي لشخصك اخترت بي عني وصالي يا حبك